يا لا لا يا لا قالا قال طيفك على بالي يا لا لا يا لا لا دانا دنيتين تنتظر الله يا لا لا يا لا قالا قال طيفك على بالي يا لا لا يا لا لا دانا دنيتين تنتظر الله قال طيف على بالي دنيتي تنتظر طال مر السلم على حالي أنتظر طالتك والله ماشي بينهم سالي مدرتين هم علا أحسب النسى عجالي أحسب إن الهوى فلّع. يا لا يا لا قال. قال ضيفك على بالي يا لا لا يا لا دانا الله. <سؤال> ضات أنا بين لنذالي كني قلبي على ملا ضعت ضاع الهوى الغالي شلت ضاعت شلا لعب غياب علي مالي ضاع حلمين دفن كلا الغنسا من عنواني والعقوقه ولم زلل يا لا لا يا لطيفك على بالي يا لا لا يا لا لا بنيتي تنتظر الله يا لا يا لا قال يا لطيفك على بالي على بالي أمي اللي بنت حالي إنها حال ما هو ولا أذكر أمي بعد غالي جالس وبيننا الدلة الزمن وامطوة ومالي انقلب حال واهل علا منك يا يا لا يا لا قال قال طيفك على بالي يا ترجمة نانسي